Viluî يَوْمَئِذٍ ma ezelli mukeddibin, alem nühlek el awalin, thumma nütbeghum el aakhirin, k zlak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 إذن للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسيا شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل Yom aizil Mekdibin, yatlık olmaq üçün, yatlık olmaq üçün, yatlık olmaq üçün, اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يركعون. ويل يومئذ